احنا صحاب بلدنا اخطر شلة في مصر تستغرب ولا انت بس بايس ولما بايرش بالي واصل وبقى من الفايمو ادي قالوا ما مش حارم نفسي واي حاجه بعزها بجيبها ليه ما قالوش ده لما اشتغل يا معلم على نفسي واتغلب عدش هيو عادك دنيا هنجح فيك في ثانيه لاقيك يا قلبي الاقي علي بس انا محتة تانية بس في حته ومش شاغل الصعب والمستحيل عدته العوام وسعولي ايد من وقت الديكور وانب في مصري مش ممكن انت تقلد رن بس اخوك عنادي اسمي بيقال على الدر اللي طلع القصر واللي بيقعد باب عندي عزمه والعدن نجح مش نفس كركو بس انا عنادي بيه وبالنفس انا حالي <تصفيق> نامي مع سموتعش لسانكو يغنوا اذا ما يلقوا ابو من اجل العمل بتاع استع العرب لا يرضي اقروا من فاه ربنا يعم اللي كانوا من اللي حاسدني في اللي تخوني عم تهدد شبه نسفتني مش عارف ايه اللي بيحصل لو حصل لا يقع من سيت تاسي ل تنحي بنط مره واسا لما رقم تليفوني يترن نجمه تسكن في العنطه من اجل مصلحه صاحبي وقال لي انت اللي وانا وقعت في شده وهو عمل لي شنك دماغي لما اتحس قد بقات ديني انت في الناس وانا بيت بوس مش شايف فينك عمالة بوس انت مش عشر كتار نصي مني بس خطم غلطتي ماشيت وحدة صغر مني اللي سعل انه غفل وانا كان نفسي جليدوغري احنا صحاب بلدنا اخطر شلة في مصرها تستضرب لو شوفت عدد علم ما تعودنا ما فيناش حد الصرغ اللي BZIKA TANIETI LHACIQA UBANI EN ENTU ESHAPI WUKUHATI WANNU LUKU ما بنامش حالي نفسي واي حاجه بعزها بجيبها ليه ما قالوش دعاده لما اشتغل يا معلم على نفسي واتغلب عدت شي هيو عالدنيا فيك في <تصفيق> سنه الاقيك يا قلبي الاقي عيني بس انا في حته ومش شاغل صعب والمستحيل عدت العوا